أعوذ ب انا ل ل ه م ل ش ي ط ارسلنا ن ا ل ج ي م ب م ا ل ل ه ا ر ح م ل ر ح ي م إ نوحا ا أَرْسَلْنَا ن ً الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين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 دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إ ل ا فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم, جعلوا أصابعهم في آ ذ ا ن ه م واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا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 ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أ ض ل و ا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا ف أ د خ ل و ا نارا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 رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا, ولا يلدوا إلا فاجرا. رب ا غ ف موسوعه ا ل م ن د خ ل ب ي ت مؤمنا و للعلوم م م ؤ ن ل ؤ م ن ا ل ا تزد س ل ا ل م ي تبارا